شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم, لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد